فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وَمَا وما يعلم تأويله إِلَّا اللَّهُ الله فِي في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب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 و اولئك هم وقود النار فدى بئر فرعون و الذين من قدرهم كذبوا ب اياتنا الله بذنوبهم و الله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغرقون و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين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 والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات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 فإن تولوا فَإِنَّ الله لا يحب الكافرين إِنَّ الله اصطفى آدَمَ ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت إنما عمران أنا ربي إن ذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إنني وضعتها أنثى والله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر الأنثى وإنني سميتها مرّم وَإِنِّي أعيذها بك وذريتها من الشيطان وأنبتها نباتا حسنا وكفلها سكريا كلما دخل عليها سكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله اللَّهَ الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك تعازت يا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى, أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا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 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أَنِّي قد جئتكم بآية من ربكم أني, أَنِّي أَخْلُقُ لكم من الطين كهيئة الطير فأنفقوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وابرئوا الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وينبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراه وليعل لكم بعض الذي حرم عليكم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 ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومتر ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نُعَلِّمُهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ الحق من ربك فلا تكن من الممتلين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا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 قل لا الكتاب تعلو إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الله سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرببا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يا اهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما انزلت, وما أنزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم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 والله ولي المؤمنين ود طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعون يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي, آمنوا, آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْتَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, رسول مُفَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْفُرُنَّهِ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وَأَنَا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله وَلَهُمْ وله مَنْ من في السماوات والأرض طوعا وترها وإليه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 قل يا أهل الكتاب لم تذكرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافر عما تعملون يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم من الذين الكتاب بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وان تطاع عليكم ايات الله وبيكم رسوله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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها فذلك يبين الله لكم آيَاتِهِ لعلكم تهتدون ولفكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون في المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واخترفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأَمَّا الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إِيمَانِكُمْ فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تذكرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضيبت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الْمَسْكَنَةُ ذلك بِأَنَّهُمْ كانوا يكفرون بِآيَاتِ الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أَهْلِ الكتاب أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يتلون آيَاتِ الله آناء الليل وهم يسجدون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 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وَنَا ظَلَمَهُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يُضْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَلُونَكُمْ خَذَالَةً وَالدُّعَاء عَلَيْكُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ها لا أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنام من الغير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور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 وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عند الله الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ليقطع طَرَفًا من الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ لِيَقْطَعْ طَرَفًا من الَّذِينَ كَبَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ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 واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين فأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم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 فما وهنوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إِلَّا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأداهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فثم خاسرين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 والله عليم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا انما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم.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 هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ان عليهم آياته اجل عليهم يكونوا من ويعلمهم الكتاب والحكمة من كانوا ان كانوا من اجل في يكونوا مبين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 وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّتَبِعْنَاكُمْ هُمْ بِالْغَيْبِ أَعْلَمُ إِنَّ أَقْرَبَ مِنْهُم يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانُهُمْ وَقَعَدُوا لَوْ قَاتَلُوا مَا قُتِلُوا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 فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون هدوركم يوم القيامة فمن زحضح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الْحَيَاةُ الدنيا إِلَّا متاع الغرور لتؤذون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا ذَلِكَ ذلك من عزم الأمور. وَإِذْ أخذ الله ميثاق الذين أُوتُوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراغوه لهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا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 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفل عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى لا عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم, لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب